もう一度ギタースティディアー。 「も ح も ل もしや و ا ح د 「バッタは ل ي て ا 涼しい」「涼し ا 涼し ح 涼しい」「涼しい」「涼しい」 لهنا بعد صبري خلص ي ل ضيعت كل الفرص إ ي انت انت بالاخص جرحك ليش مصعبك متل الشي م عم ن ينطفي يجي تعب قلبي الوفي ا ياريت ع م ي تختفي جرحك ليش م ص ع ب مدغشني ما تغشني بعد دموعك بدي احترق موضوعك اريد اشوف رجوعك مرتاح اروح ي بدونك <تصفيق> لا كلك ولا تقل عنك صرت متخل روحي بدونك تودني و تخون الوعد توادني تخون و لوالله مااريدك بعد وش وقت ح د ق ا حتى اضحك و انسل دم اجرحني و ب ح ج ة ت ش ا ق ة اعذرني ما اضل ب ث ق ة يل جرحك بقلبي باقه شلون اضحك و انسل دم اتركني و ت ر ك ن ي و ت ر ك ن ي فدول قلبك مابي احمل تعبك اصلا بعد ماحبك مرتاحه روحي بدونك ت ف ك ل حبيبي و م ش ي بدك ن س ى دمعك رمشي لما انت ما ضلك شي مرتاحه روحي بدونك عليا تسعد ترجعلي لا ما أ ط ب اسمحلي يمك ما ظ ل مفتاح روحي بدونك ي مرتاح